ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثel القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون